يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و إ ذ ا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قومنا صدوكم عن المسجد الحرام أ ن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا ل إ ث م والعدوان واتقوا الله إ ن الله شديد العقاب ح ر موسوعه ت الميتة عليكم ا ل د ل النابلسي خ أ ل ر ا ل ل ه به و ا ل م ن ن خ ق ة و م الاسلاميه م ل موسوعه ا ل ن ص ب وأن ت س ت ق س م و ي ل ل ذ ل و م الاسلاميه ا ي اسماء الله ا خ ش و ن ى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 إ ذ ا آ ت ي ت م و ه ن أ ج و ر ه ن م ح ص ن ي ن غير مسافحين ولا متخذين اخدا ن ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذا قمتم الى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلن تجدوا ما ت ي م م و ا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 و ع شركه ت الهدى ل شركه ن دعويه غير ربحيه ذات مضمون ن اجتماعي ف ب م ا ن ق ض ه م م ي ث ا ق ه م ل ع ن ا وجعلنا ق ب ه م ق ا س ي ة يحرفون ا ل ك ل م ة ع ن م و ا ونسوا حظا ض ع ه م م ا ذكروا و به ل ا ت ز ا ل تطلع على خ ا ئ ن ة م ن ه م إلا قليلا موسوعه ن ن م و ا ص ح إ ن ا ل ل ه ي ح ب ا ل م ح س ن ي ن ومن ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا إ ن ا ص ا س ل ا م ي ث ا ق ه م ف ن س و ا ح ظ الله ا ل ح س ن ه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 واتل عليهم نبا بني آ د م بالحق إ ذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين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 فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري أ سوءه اخيه فاصبح من النادمين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 أن الله غفور ر ح ي م يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اتقوا ا ل ل ه وابتغوا إ ل ي ه ا ل و س ي ل ة و ج ا ه د و ا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 م ا ك س ب و ع ه النابلسي م ه للعلوم ه ه ح الاسلاميه ل عليه ه غفور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 موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه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 ا ل ن ف س بالنفس و ا ل ع ي ن ب ا ل ع ي ن ولنف ولذن بلنف ب ا ل ن والسن ب ا ل س ن و ا ل ج ر و فهو ح قصاص تصدق كفارة فمن به ل ه و م ن لم يحكم م ب ا أ ن ز ل ا ل ل ه هم فأولئك ا ل ل ظ ا م و ن وقفينا على آ ث ا ر ه م ب ع ي س بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل فيه هدى ونورا ومصدقا, ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الفاسقون و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الكتاب بالحق مصدقا لما بين, يديه لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أ ن ز ل الله و ل موسوعه النابلسي للعلوم ج ه ا و ل ا س ل و ا م ف ي م ا م ا س ت ب ق و ا ا ل خ ي ر ا ت إ ل ى ا ل ل ه م ر ج ع ك م ج م ي ع ا فينبئكم ب م ا كنتم س ل ا م ي ه ا س م ا أنزل الله و ل ا تتبع هواءهم و ا ح ذ س ن ى أ ن يفتنوك عن بعض ما أ ن ز ل الله إ ل ي ك ف إ ن تولوا فاعلم انما يريد الله أ ن يصيبهم ببعض ذنوبهم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 تصيبنا ا د ئ ر س ف ع س ى النابلسي ل ه ت ي ا ف ت ح أوامر من ص ب ح ل ل ع ل ى م ا أ ا س ل ا ف ي أ ن ف س ه م ن ا د م ي ن ي ق و ل ا ل ذ ي ن آمنوا أها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 انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا, والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آ م ن و ا فان حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا هل تنقمون منا الا انا منا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون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 لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون و ل ح ب ا ر عن قولهم الاثم و أ ك ل ه م السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغنوله غ ل ت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء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 ولو ي في س ع و ن ا أ ر ض فسادا ان ل ل لا ل ه ا يحب ي م ف س د ولون أ ه ل الكتاب آ م ن و ا واتقوا ل ك ث ر ن ا عنهم سيئاتهم و ل أ د خ ل ن ا ه م جنات النعيم ولو انهم أ ق ا م و ا ا ل ت و ر ا ة والانجيل وما م ن ربهم ل ل أ ك و ا من ف و ق ه م ومن تحت أ ر ج ل ه م م ن ه منهم م أمة مقتصدة وكثير س ا ء ما ي ع م ل و ن ي ا أيها ا ل ر س ل ب ل غ م ا أ ن ز ل إليك م ن ربك و إ ن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إ ن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أ ه ل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه و ا ل إ ن ج ي ل وما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 ف ر ي ق ا ك ذ ب و ا و ف ر ي ق ب ا ل ن ا ب ل و ن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 لقد كفر الذين قالوا إ ن الله ثالث ث ل ا ث ة وما من اله الا إ ل ه واحد و إ ن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا, ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم أ ف ل ا يتوبون إ ل ى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إ ل ا رسول قد خ ل ت من ق ب ل ه ا ل ر س ل و ر م ح ص د ي ق ك ا ت ب ا ل ا ن ا ل ط ع ا م انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر النا يوفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا و ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ق ش ر ك و الهدى من ق ب و و أ ض ل ي ر ا و ك و ا ع ن س و ا ا ء ل س ب ي ل لعن ا ه غير ن ك ف و ا من ب ح ي إ ه ذ ا ئ ي ل ع ل م ض م ا ن د اجتماعي و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 م ن ا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أ ن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ف أ ث ا ب ه م الله بما قالوا جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر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 لا ي و ا خ ذ ك م ا ل ل ه ب ا ل ل غ و ف ي أيمانكم و ل ك ن ي و ا خ ذ ك م ب م الاسلاميه عقدتم ي م ن ط ع او م مساكين من عشرة س أوسط ط تطعمون من أوسط ما تطعمون ما من ما ه ل كسوتهم م أو ك أ و ك س و تحرير ه م أو ت رقبه فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م ذلك كفاره أ ي م ا ن ك م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 موسوعه النابلسي ا ذ ي آ م ن و لَا ت ق و ا ل د وَأَنْتُمْ حرم وَمَنْ ت حُرُمٌ ق للعلوم مِنْكُمْ م م م د ا فَجَزَاءُ ث الاسلاميه مِنَ ح ك م ب ذَوَى عَدْلٍ مِّنْ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 موسوعه النابلسي للعلوم ما ا الاسلاميه الله شديد العقاب وأن ا ل ل ه شديد ا ل ع ق ا ب وأن ا ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م م ا ع ل ى ا ل ر س و ل إ ل ا ا ل ب ل ا ه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 وان تسالوا عنها حين ينزل ا ل ق ر آ ن تبدى لكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيره ولا سائل و ل موسوعه ل ل النابلسي ل ل ه ا ل ك ذ ب و أ ك ث ر ه م ل ا ي ع ق ل و و ن إ ذ ا ق ي ل ل ه م ت ع ا ل ل و س م ا أنزل الله وإلى ا ل ح س و ل قالوا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 ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن لاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فآخران, فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها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 إ ن ك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ب ن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إ ذ ن يدتك ب ر و ح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا و إ ذ علمتك الكتاب و ا ل ح ك م ة والتوراه و ا ل إ ن ج ي ل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها, فتنفخ فيها فتكون طائرا باذني وتبرئ ل ك م ه ا و ل ب ب ر ص إ ذ ن س و إ ذ تخرج ا ل م و ت ى ب إ ذ ن وإذ كففت ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل عنك إذ ج ئ ت ه م ب ا ل ب ي ن ا ت ف ق ا ل ا ل ذ ي ن كفروا م ن ه م إن هذا إلا هذا سحرهم واذا أ و ح ي ت إ ل ى الحواريين انا منوبي وبرسولي قالوا آمنا, قالوا امنا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا